بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد باركس لهم معانتي جمعات معانتي عائلت عسران شدشتان ربيع الثاني شحن أربعة ميت سلاسان شوعتان هجرية كمون حمشته فبراير شحن عسر شدشتان ميلادي بقد سألين وستازل لنا دروس ناي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة بكل قسم زيد ماني ب عصر مخاب فقوس دبل اغباب ادالو زلهو كتاب ناي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نقول له نا نختاكم نبوطات ثنا نديتاتنا كمون نحواتنا نقول لهم صدرانا يكون غراب بناء نقول له بناء نختم إلى زدالوز اللهم على تيوب بفخس دبلا الجباب من كل هنا كنتكم ببدمان كل هنا اخلاص يهابنا بنات باركس أبدأ تشعيت درس بس إحنا مالتيو بزعبة أركان الصلاة عند تاتني صلاة مالتيو اذا عند تات كل هنا بوتات كل هنا دتات كل هنا شباب كن علمني مغنياتو عندي تبانو كلو ترير نغيري مالتي سلازي عند تات ناي صلات عشرت اربعتين ابتا شو عيتي بتيحنا نرنا مالتيو حجون بحصر زبلان مزغغار كدغمن مالتيو زياتن عشرت اربعه عند تات ناي صلات الله وا زيان كونه يلو زغدفن صلاتو بتلا مالتيو انت داكن رسيعو نبزن عند زياتن كملسالو بدحرز دماني تا صلاة بسجود الساهو غيرو كسقنا يقبال القيام مع القدرة خلت رب سبحانه وتعالى تهيبك ما التي تطولك سقد لك بدحرزي تطولك تخاليتي تخون زلاء ما التي تكبيرت الاحرام اتا الله اكبر الكني مقفتة صلاة زي اول كاليتي عنديها سالس ايتي وقراءة الفاتحة الحمد خلقه زيعه عندنا صلاة يا مالتي اذن كلو الصوره كن والركوع بدحري وكن دنن حونا تقابلنا ركوع كن ورد ازيد ماني ازياد ماني ربعي تعندينا صلاه تكون كمون والاعتدال بعد الركوع كبركوع دمخن ملسططو كنبل حونا ست قبلنا تطو كنبل زي اونتا تكون الله حموشيتي ركن تقون الله شادي شاي والسجود على الأعضاء السبعة أبشوعت عتمتنا خن سجد بشوعت عتمتنا خن سجد آه شباب من عنو زدكم اللي إذا بشوعت عتمتي كم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زبلوه أمرت أن أسجده على سبعة أعظم أبشوعت بشوعت عتمي خن سجد تعزئه سلسل إذاً شو عادتاً عتمت زيادةً شو عادتاً من ألوه إذاً قمت لك ملا قلت فضل آدم <تصفيق> كلتاً إذا كان مالاتيو إذاً أصابع تزلون إذاً أبماريت كنغمت مالاتيو كم ألوهن أحسنت يا آدم؟ قلت ابرخ بركها غلطيانون أماريت أم كتوضغن نعم من ألوه إذاً قمت لنا أخونا آدم جزاك الله خير آدم نعم نعم مغزي عبد السلام الوجه يعني الجبهة جنبرنام على تيوم مع الأنف وناتل الرسول صلى الله عليه وسلم ناب جنب هاي لون بده حريون نب أفنشا أملاقيتم مالاتين سلذي جنبرنان أفنشانان كنوردان زين كمحتي قصر الله بده حريزي بارك الله فيكم كل التأذنا خمسة أخون آدم زبلا كمون كلتة أتباع أتباعتنا كلتة بركنا خبيرة، أب مرية كنا قممت كندي خوينا، حمشته أنتاي حجي؟ الحج؟ شاف القرنا، بتابعتنا مالتيو زين شو عت زيآتن، أب مرية كنا برا علنا بدرزيت على هنا، تقبل تخون الله مالتيو، والرفع منه خمس سجود دماني أنتها نقبر مالتيو. كن ملس سواء نكوف كن ابن تمام أمون قلت سجود دلو مالاتيو ويدماني كن تس دحري خالاء السجود واضح ازي اول روك ليه. طيب لما عندن بقر شاموني تغنوسد والجلسة بين السجدتين أمون قلت سجود دلو أمون قلت سجود دلو انت هنقبر مالاتيو كف نخن مالتيو كابو خنتسه، الزروكونيو، كف نخن بالدماني نب على ركوني أتقون زللا مالتيو، والطمائنات في جميع الأفعال، أب كل تكبرات كنت ورد كنتسي. خنديب كنورد ورد، الزه كله نتأخو له ولا ماتيو، أطمئنان زج مبال مالتش زج لنا. نزي سجود قم ركوع كنما مالؤوه ألا لنا عسريتي والترتيب بين الأركان أمونغوزين أركان دماني كنسر عن كنكيل ألا لنا مالتي مثلا حدث انتدأ سجود أقدم وقدم ركوع صلاة باطلة ركوع يقدم قدم السجود قدمنوا كعده ماء الحمد لله نماتي الفاتحة الحمد قرئ له زخوله بترتيب وين ما بب مشروع كن كن كنا متصور لنا ببتي مشروعنا ثم دليلنا دليل النعيزاء والترتيب بين الأركان والدليل حديث الموسى عن موسى الصلاة يعني دليل النعيزاء حد صحابي أبكر من الرسول صلى الله عليه وسلم سق كسج سقدوه يوم رضي الله عنه فبقى كمين راتا صلاتهم أبي هريرة يتقسّله أبز حديث صحيح مالتيه. انتهى وداني حديث الموسى عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عند النبي صلى الله عليه وسلم ادخل علينا رجل ادخل رجل حدث بأي يومنا برسول صلى الله عليه وسلم فصلى فقام مسجدو تسئ الهوم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول الله الهوم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي الرسول صلى الله عليه وسلم تايلومه ثم جلس سجد أي سجد كان الهوم فعله ثلاثه سلستك اذا تداوي سلستك اذا ما تملس دعاني ثم قال زي صحابي زي تايلومه مالتو ان الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا باتي رب سبحانه وتعالى يكونني له محلو باتي ربي بحكي ذل أخك بس حكي يا دين ذل أخك بو يكونني محلل كان لغو زيات راحاتاق إلا تسهي كان زياتي كإلني فعلمني علمني يا رسول الله له الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرسوس صلى الله عليه وسلم تعلمه اذا قمت الى الصلاة فكبر ناب صلاة تطوي فكبر اه شباب زياء تكبيرة انت بلا تكبيرة الاحرام كله الناس كاس يد سمعوا. ان شاء الله كن في باذن الله تبارك وتعالى حتى توم ابوتات اديتات مالتي زياء كلها ناخن سمع تكبيرة الاحرام تبهل ثم, ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن بدحرز الماني الزفوف هذا قب القرآن كرائلوه. أذيع الحمدون كعلم خمس اللوم على تي الصحابي كلهم هو كله. زعاب أذيع عربي كم هجرسبي مسيح. زعاب كيفية الصلاة زي تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقرأ كم يسجد يعلمون له رضي الله عنه وأرضاه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا عن ريخم تطمئنان حد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره له. ركوع تقبل كلها. كساب اطمينان تقبر اتي حقوقها تقل هديك ركوع قبر الى <تصفيق> الله ثم ارفع حتى تعتدل قائما بدحرزي كابتر ركوع دماني تس كساب اطويل كاموخاني تعتدل ملو بملو ست بالمالاتيو ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بده سجد سجل كساب معزماتي وكساب الثمينان تكبر ما لتي قلت إني رض صاحبي أبتسأجوده فبجا أبزن أركان انتهت أساسي ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم هالمباراة الثمينان هدأت كلها أمزلوه قلت فقلت فكنبل كم زي بلنا ما ثم حتى تطمئن جالسا كابسجود ماني الثمينان غير ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. بدحرزي أب صلاة زن إذن كل زئات تكبرات أتبرن إلى الله سل زغنة زئات أركان الرسول صلى الله عليه وسلم علمونا ز صحابي و حديث ز صحيح زغنتيا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. بدحرزي بارك الله فيكم. إتا ضد العسر تحادي أنت تقول ألا مالتي والتشهد الأخير تاني مجرشة التحيات ومالتي بغنيات التشهد كل التلوانة التشهد الأول والتشهد إيش؟ الأخير إتا تشهد الأول واجبة عند حرسعه وإمام مثلا وين حنا عند حرسعنا أنا بثالثة تركع عخيرنا أبس ساعة تزغن من لساء يبلنان بغنياته اتركن يا عبي تطوم بالنا يا عبي تشاهد الأول تقدم التشاهد الأول بسجود الساهو كيف نحن نسجنان خياليه أما ركن تخينه كن ملسو لنا تسجدفنا يا ركن لازم تحن نقبره لنا كن ملسو لنا تدازي تماليسنا يو. سجود الساهو كن ملسو لنا واجب تخينه كن كن ملسو لنا أين ملسو لنا بل إنما بمتاين نسجنان ما بسجود السهو ازيه تفل اللي امنقو ركن امنقو واجب بدحرئو والجلوس له نزاء التحيات دماني ابو قيرنا مسودانا يا مالاتيو كوفكن بال التحياتو اندا عسرنا خوفكن بالأللنات ابو قيرنا مالاتيو ازوان تقوم بقلنا ونبعلو من بالعسر تغلت عندي ناي صلاتيو. بزعبازة التشاهد ان شاء الله ابزمت زلو درسي ترقم نايت الشاهد كنوسد ان شاء الله اتا ناي الحمد سورة الفاتحة لكن ابتا قداميتي شريط اقلسياء اللقو ابتا قداميتي كاسيت مالتي بدحرزي الثالث عشر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي نقبر ابتا التشهد الأخير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخرها زلة صلاة على النبي نقبر ركون يا مبل عسر تربعة النامج التسليمتان انتهى نقبر ما لاتيو تسليم تسليمات نقبر ما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن صلاتنا ناخن ودأ ما السلام عليكم السلام عليكم كنبل النخل السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم كنبل النخل وسلاس ينون السلام عليكم ورحمة الله وبركات سحتنا كنبلا نخل السلام عليكم ورحمة الله وبركات كنبل النخل لنا مالتي الزخل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تشيخ الباني أب كيفية صلاة على النبي، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقيس زلو مالتيو، أب زا كتابو خلباني كل زي الناتات زي، تقيس هو ألو مالتيو. سلزي إن شاء الله زن عثرت أربعة تزيات حدارة كلها نبوات، كلها ناديات، كلها ناون حوات شباب كن علما، أبتكبار كنوعلا، مغنياتو دحر التوحيد تازعبي تعني صلاة يا. استوحيد كابححزنا بتحريض صلاة ون كميجرنهم سجد كنعلمو يجبا نقابلكو أبزيز رباع سو سنلكم سلسة معكم وني جزاكم الله خيرا لكم اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.